innalladhina la yarjuna liqa'ana waraddu bilhayatid dunya wa tumanu biha waraddu bilhayatid عَنْ wa tumanu biha وَلَيْكَ مَأْوَاهُمُ الْنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ فَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرُوهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُجِرْنَا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ